ولولا ان كتب الله عليهم الجنما لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذابهم ذلك بانهم شان شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على مصونها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركام ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 ve yukثرun ala anfusihim كَانَ بِهِمْ خصاصa ve yukşuh nafsih faalâikahumul muflihon ve yukhuzun ve yukhuzun بَعْدِهِمْ yukhuzun yukhuzun yukhuzun Rabbin ağfırlana ve yukhuzun yukhuzun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 La yuqatilun kum إِلَّا فِي illa fi quran muhacclat el ömür araj judur bäsuh binahum şedid tehseb hum jami' aru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 123.. Ouhtakوا Allah, إن Allah خبير بما وَلَا 124.. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 124. أولئك هم الفاسقون 125. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب جناتهم الفائزون اصحاب جناتهم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا